وَإِذَا الصحف نشرت وَإِذَا السماء كشطت وَإِذَا الجحيم تعررت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ غَلاَءُ قُطِمَ نزل جوار الكونس واللي إذا عس عس إذا سما سس به قوة عند ذي العرش مكين مطاع وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين لقد رآه في المبين وما هو على غيب بظن وما هو بقول شيطان فأين تذهبون فأين تذهبون إن We are